ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قلوا أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم،